أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجههم أم بهاتهم وأول الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين.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 وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَلِكَ بِتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ بَرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ ما Ma الله ورسوله إلا غرورا 2. وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثربنا مقام لكم فارجعوا فريق منهم النبي يقولون يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرار ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئل الفتن لا أتواها لا أتواها وما تلبثوا بها إلا يسيرا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 قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا او wala بكم رحمه ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.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 لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وَلَمَّا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إِلَّا إيمانا وتسليما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 وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصهم وقدف في قلوبهم فِي في قلوبهم مرعبا فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤها وكان الله على كل شيء قديرات يا أيها النبي كل أزواجك إن كنتم لا تردن الحياة تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فَتَعَالَيْنَا أُمَتِّعْكُم وَأَسْرِحْكُم سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنتُمْ لَتُرِيدُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف يضاعفتها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا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 إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٍ وَقُلَّ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَه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 Inn, al-muslimina, al-muslimati, al-muuminina, wal muuminati al-ponitina, al-ponitat, al والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين وَالصَّائِمِينَ والحافظين فروجهم والحافظات والحافزين فروجهم والحافظات والذائرين الله كفيرا والذائرات أعد الله لهم أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما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 فَلَمَّا قَضَى زِيدٌ مِنْهَا وَطَرَ زَوَجْنَاكَهَا لِكَيْلَا لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرْجٌ فِي أزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا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 وَكَفَى بِاللَّهِ Makana مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ walakin رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ وَلَكِنَّ الرَّسُولَ اللَّهِ وخاتم وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ذُكُرُ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 أذن لكم إلا أي أذن لكم إلى طعام غير ناظرين إله ولكن إذا دعيتم فدخلوا ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فإن تشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذالكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتمه لما تعلم فاسألوهن. فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه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 laa junaaha alayhinna fi abaihinna wala abnaihinna wala ikhwanihin wala ikhwanihinna wala abnai ikhwanihin wala abnai ikhwanihinna wala وَلَا أَبْنَاءٍ أَخَوَاتِنَّ وَلَا نِسَائِهِمْ وَلَا مَا مَلَكَتْ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا In Allah hawamala, In kathahu, jos يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا salun alla, iwasalimuta slima. In Allah vina, jos sun Allah لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا فقد احتملوا بهتانا واثما بينا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 لئن لم يته المُنافقون والذين في قلوبهم رضو والمرجفون والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاوروك فيها إلا قليل ملعونين.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 ja يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا Sula, أطعنا سادتنا Inna, فأضلون Sadatana, رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ anum, لَعْنًا كَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ joo, joo, فَبَرَّأَهُ اللَّهُ joo, joo, الله وَكَانَ Allah, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, لَكُمْ joo, joo, لَكُمْ joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, Inna aradna alamana' ala samaat wa al-ard wa al-jibal fa abin ayn yahmila ha fa abin ayn yahmila ha wa ashfaqna minha wa hamala al-insan.